انا حصر جراح انا شاب عجوز والار بتخرج من قلبي تبكي العرجوز قوم لازم خان ام حوطاني أحباني أجوز وفي كل اختبارات الأحزان أنا اللي بفوز وفي وسط الوجع المتداول بقى لي أنفوز أنا أكثر حاجة بتوجعني هي اني بحس ومعاشر خلي تخصصها ان اتعباسك انا اكتر حاجة بتوجعني هي بحس ومعاشر خلي تخصصها ان اتعباسك حطوني بحتة ما كنتش حابب فيها عيش اتعامل تعامل ينفتح مكنتش حابب فيها عايش اتعامل يا يمفتح لو راجل عايش وبرغم اللي انا فيه بصاخب لكن زعلان لك بتحصل على نفسي وبحلم افضع الامسان وبرغم اللي انا فيه لكن زعلان لك كنتش حابب في عيص وادول ينفتح لو راجل عيش ما كنتش حابط في عيش وقالوا لي التعامل يمفتح لو راجل عيش حطوني بحدة ما كنتش حابط في عيش وقالوا لي التعامل يمفتح لو راجل عيش أفضل الانسان دا اخوي بدور بالدنيا على مين لي انا وبحاول انظم في حياتي وحلم الحيران دا اخوي بالدنيا على مين لي انا وبحاول انظم في وحلم الحيران حطوني في حته ما كنتش حابب هي هاي شو لو نتعامل ان فندخنا